ذهب ليطلبها فقالت أتعرف مهري قال نعم ومن ذا الذي لا يعرف مهرك يا مغنم العز يا درب الإباء يا جوهر المجد يا قلب الضيار آه آه إنها الشهادة ليلقى مراده ليلقى مراده فاشهد يا سماء بنفذ الرمال بنفذ الرمال فهنا خندق الجن ابطال النزاني ابطال النزاني فاشهد يا سماء بنفذ الرمال بنفذ الرمال فهنا خندق الجن ابطال النزاني يا شمس لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا, لا لا يا شمس النجائب لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب بنادى داعي الجهاد اقبل يا مجاهد اقبل يا مجاهد فسلنا سيف المنون اولوا فنجاهد ونفني نجاهد بندى داعي الجهاد اقبل يا مجاهد اقبل يا مجاهد فسل سيف المنون ألفا يجاهد ألفا يجاهد لا لا يا شمس النجاة لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا لا لا عنا فنحن الكتائب انطلق على الخيل وشد اللجام وشد اللجام وينبري للرجال ويفرغ الهامة ويفرغ الهامة الخيل وشد اللجام وشد اللجام وينبري للرجال ويفرغ الهامة شمس لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا لا, لا يا شمس النجاة لا تغربي عنا فنحن الكتائب فسار لها البطل فسالت زمامو فخطت على الرمال حروفا يداه حروفا يداه فسان الدماء البطل فسنت دماءه فسنت دماءه فخطت على الرمال حروفا يداه حروفا يداه لا لا يا شمس النجاة لا عنا فنحن الكتائب لا لا يا شمس النجاة لا عنا فنحن الكتائب ينفس إن ان تقتلي فخور الحسان فخور الحسان حبذا يا اخوتي انها الجنان ينفس إن يا نفس ان تقتلي فخور الحسان فخور الحسان حبذا يا اخوتي انها الجنان, إنها الجنان شمس النجائب لا تغربي لا لا يا شمس النجائب